الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الشراط المستقيم شَرَّطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ إِنَّ للمتقين مفازا hadaiqa wa a'naba wa wa kasthadhaqa la yasma'una fiha laghaw wa la kithaba jazaa بِعَطَاءٍ حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ Malaikat sufi, Allah tidak berbicara kecuali kepada orang yang dihukum. Kecuali orang yang dihukum, Allah mengucapkan, "Sesungguhnya ما شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن أذرناكم عذابا قريبا يوم يذر المرء ما قد مد يَوْمَ يَذُرُّ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَ لِي كُتُبًا تُتْرَىٰ